اللهم إنا عبيدك بن عبيدك بن إمائك نواصينا في يدك ماضي فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم نورك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته احدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب هممنا وذهاب هممنا وأحزاننا اللهم ذكرنا منه ما أنسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وتمعن آي على الوجه الذي يقضيك عنا واجعله حجة لنا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها ذقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها وقديمها وحديثها وخطاها وعمدها وكبيرها وصغيرها وعظيمها وحقيرها اللهم لا تخرجنا من هذا الشهر إلا بذنب مغفور وعيب مسطور وعيب مسطور وتجارة لن تبور وتجارة لن وعمل متضبر مذ اللهم بلغنا رمضان أيام عديدة وأذمنة مديدة اللهم بلغنا رمضان أيام عديدة وأذمنة مديدة وجعلنا فيه من الفائزين وجعلنا فيه من الفائزين ولا تجعلنا فيه من القائلين ولا تجعلنا فيه من الخاسرين اللهم بلغنا ليلة القدر يا رب العالمين اللهم بلغنا ليلة القدر يا رب العالمين. اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صلاتنا وركوعنا وتجودنا وسائر أعمالنا اجعل أعمالنا صالحة ولوجهك خالصة ولا تجعل لأحد غيرك فيها شيئا وتقبنا بقبول حسن يا رب العالمين اللهم ارحم إخواننا في الصلاة الصومات اللهم رحم إخوانا في الصومات اللهم في اللهم أطعم جائعهم اللهم أطعم جائعهم اللهم أطعم جائعهم اللهم الأمة لهم يا رب العالمين وجعلنا سببا لذلك يا رب العالمين اللهم رحم ورحم شبابهم وارحم اطفالهم اللهم ارحم اطفالهم اللهم ارحم اطفالهم وارحم شيوخهم وارحم شيخهم وارحمهم يا رب العالمين اللهم انزل عليهم اللهم انزل عليهم رحماتك اللهم انزل عليهم رحمتك اللهم انزل عليهم الغيث ولا تجعلهم من القانطين اللهم أنزل عليهم الغيث ولا تجعلهم من القانتين يا رب العالمين انصر إخواننا في فلسطين انصر إخواننا في العراق انصر إخواننا في كل مكان يا رب العالمين اللهم عليك بالظالمين من الحكام يا رب العالمين اللهم عليك بالظالمين من الحكام يا رب العالمين, رب العالمين ربنا لا تآخذنا للنسين أو ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واغفر عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى لهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم